يقدم لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلقة مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب بسم الله الرحمن الرحيم من الحكم التي أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تدبر كلامه جل وعلا قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فتدبر كلام الله جل وعلا معناه تأمل القرآن بقصد الاتعاض والامتثال ومما يعين على التدبر أمور منها أولا الابتعاد عن موانع التدبر لقوله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها فاقفال القلوب هي موانع، الموانع التي تمنع تدبر كلام الله جل وعلا والأقفال التي على القلب تنحصر بثلاثة أمور الأمر الأول المعاصي بسائرها فهي مما تمنع تدبر كلام الله جل وعلا الأمر الثاني اتباع الهوى واتباع الهوى معناه ميل النفس إلى ما حرمته الشريعة والثالث الغفلة والغفلة هي الاشتغال بالدنيا عن الآخرة هذه الأمور الثلاثة هي الأقفال التي تكون على القلب التي تمنع وتصد عن تدبر عن تدبر كلام الله جل وعلا إذن الأول الابتعاد عن موانع التدبر الأمر الثاني إحضار القلب عند قراءة القرآن والأمر الثالث أن تستشعر وانت تقرأ القرآن أن هذا القرآن رسالة من الله جل وعلا إليك الأمر الرابع القراءة بترتيل والترتيل هو قراءة القرآن بتأني قراءة القرآن بتأني الأمر الخامس أن تعلم أنه ليس للقلب حياة إلا بهذا الكتاب العظيم والأمر السادس الوقوف عند بعض الآيات التي فيها ثواب أو عقاب فيقف القارئ عندها ويكررها ويحرك القلب عند قراءة هذه الآية بهذه الأمور الستة يحصل بإذن الله عز وجل المقصود من تدبر كلام الله جل وعلا